الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نارا حامية تسقى من عين الانيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْرِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى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 لَسْنَ عَلَيْهِ بِمُصَيطِرِْ إِللاا مَ تَولَّ وَكَفرَر فَيُعَذِبُهُ اللَّهُ العذاَابًا الأأَكبَْضَر إِ إلينَا إذَهُم بُثُم مَّ إِ عَلَنَا